Altyazı M.K. لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عدوا كبيرا يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا أصحاب الجنة يومئذ خير مستقر وأحسن مقيلا ويوم تشقق السماء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 فَإذَا مَرَّنَا مُتَدَمِّرًا وَقَوْمَ نُوحٍ لَمَّا كَذَّبُوا الرَّسُولَ أَغْرَقْنَاهُمْ أَغْرَقْنَاهُمْ وَجَعَلْنَاهُمْ لِلنَّاسِ آيَةً وَأَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا لذلك كثيرا وكلن ضربنا له الأمثال وكلن تبرنا تتبيرا ولم قد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أَفَلَمْ يَكُون